وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها ثاث ومتى عن إلى حين والله جعل لكم من خَلَقَ ظِلاّلاَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ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 وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذِ نَسْتَلَمَ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ